هذا ديننا دين الإسلام السلام عليكم ورحمة الله أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخت الأحباب هذا ديننا لقاء يتجدد وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ونردح نتكلم في قضية غاية في الأهمية الحقيقة المسلم لم يبتدي ينظر في صفحة الجرائد يبتدي ينظر في أروقة المحاكم وأقسام الشرطة وأزمات البيوتات ربما بسبب قضية اليوم قضية غابت عن أذان المسلمين ألو هي قضية التثبت أو التبين التي ألزمنا بها ربنا تبارك وتعالى في كتابه لما قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا التبين الحقيقة ما كانش مجرد شيء خياري يعني يتعمل او ما يتعملش بل مفروض على المسلم في كل لحظة حينما تعرض عليه قضية ان يتوقف عندها ان يتثبت منها لان الحكم الصادر بعد هذه القضية ان كان بدون هذا التثبت او التبين ربما يجرجر على المسلم الويلات ويجرجر الهلاك على المجتمع عموما وده اللي حنشوفه حننقشه مع فضيلة الشيخ حازم سلام عليكم يا شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ حازم يمكن كتير من الناس كلمة بتتقال يعني لا يعمل فيها العقل ولنا في قصة الإفك وقف جادة جدا مع التبين لما قال ربنا جل وعلا إذ تلقونه بألسنتكم يعني الكلام ما عداش على الودان ده لسان نقل على لسان على طول دون أن يتثبت أن يعي ماذا يقال عن زوجة خير خلق الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحسنت ربنا يحفظك يا رب العامين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يعني لا شك أن هذه التطبيقات أظهرت بها الآن خطورة القضية إلى أعلى درجة أن الذين لم يتثبتوا ولم يتبينوا وقعوا في اتهام أم المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها وقعت في فاحشة فضيع وأن الذين لم يتثبتوا ولم يتبينوا فعلوا كذا وأن المحاكم فيها كذا وأن القضايا فيها كذا وأن الشائعات فيها كذا وأنا آخذ من هذا الخيط سؤالا واضحا أطرحه على نفسي هل يا ترى وارد ان يكون المسلم ليس من هذا النوع المحدد المتثبت المتبين الذي لا يبني الا على المتيقن به هل ده وارد هل ممكن المسلم يكون الصمولة مفكوكة شوية في هذا الشأن هل ممكن يكون بسيط شوية في هذا فأجد أن الإسلام قد جعل مسألة البناء على اليقين وعلى المؤكدات وعلى الحقائق ركنا ركينا في شخصية المسلم تضطرب شخصية الم... أو يضطرب الإسلام في المسلم تضطرب عنده إذا لم يكن هكذا فمثلا المسلم لا يكون كذابا فحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث نعم. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع نعم. ليه إذ تلقوناه بألسنتكم اللسان مجرد بينقل بإسماطية الرجل زعمه ما تثبتش نعم أنه إذا فإن الظن أكذب الحديث يعني ممكن واحد يكذب أو يكذب أكثر أو يكذب أكثر أكذب كذبة يقولها أن, ي... أن يتكلم بالظن نعم أو بالأوهاب أو أن يحدث بما سمعه كفى بالمرء إثما أو كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمعه لأنه لم, ي... لم ي... يمرر هذا الذي سمعه آه بالضبط يعني هذه التصفية والتنقية غير موجودة وإنما لم يمرر ما سمعه على التثبت والتيقن مم. ولذلك مسألة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا فتأكدوا لا تبني بل إن الإسلام سبحان الله وأنا أقول ده ينفع مسلم ولا لا أجد أنه يقوم بحملة شعواء على الكافرين ليه قال إن يتبعون إلا الظن دول مش بيبنوا على اليقين لا يبنون على المتيقنات ولا على المؤكدات دول ممكن يتكلموا بالأوهام يتبعون إلا الظن وما تهوى وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الظن لا قيمة لا في الحق مش واحد في المية مش نصف في المية أبدا فما تبنيش على الظن وإذا كان القرآن يقول لك اجتنب كثيرا من الظن فإن هذا ليس لأن الكثير من الظن إثبت لأن بعض الظن بعض الظن اسم فاجتنبوا كثيرا من الظن فالإنسان لا يبني إلا على المتيقن من الأمور وعلى الأدلة وعلى ولذلك لما جاءه يعني من يقول له كذا قال شاهد أو حد في ظهرك لا. ولذلك نحن هنا أمام دين يقول لك إذا كنت ستنطق لابد أن تكون كلماتك على مقاس ما رأيت في الشهادة على مقاس ما توقن مش ما تظن لا تبني على الظنون والأوهام لذلك نحن أصحاب دين جعل هذا الأمر مبنيا على التيقن حتى مع العدو حتى مع الكفار قضية أسامة بن زيد قضية خطيرة لما النبي قال له هل شققت عن قلبه يعني مباشرة ما حوالش يتسبت إنه أله أله مخافة السيف يعني يعني يعني القضية العامة التي طرحها القرآن نعم. قضية رائعة أنه قال لهم أنتم هتمشوا في الأرض هتقبلوا كفرة يحاربون الإسلام لا تجعلوا أبسط شيء عندكم أن تقتحموا قيمة التثبت والتيقل وإنما قال لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا نعم فضربتم فتب... في سبيل الله فتبينوا فت... بالضطف فتبينوا نعم. تبينوا أي لا تبني على هذه الشكوك ولا على هذه الأوهام <تصفيق> وإنما لابد أن تتبين وأن تتثبت وأن تثق ولذلك الذي جاء يعترف على نفسه يقول له يا رسول الله أنا قد وقعت في الزنا رجل بيعترف فالرسول عليه الصلاة والسلام حول المسألة إلى سؤال في مدلول الكلمة قال له لعلك عانقت يمكن تقصد أنك عانقت مرأة فترجمت ذلك لعلك قبلت آه. لعلك كذا كذا، لا يقول له مدلولات دون ان يقول له حتى هل فعلت كذا لانه ما يبقى السؤال احائي او املائي آه. وانما يقول يسأله عن امور بعيدة فان قال فخلاص عارف بقى الرجل لما المتهم هو اللي زهق في انه يثبت التهم على نفسه قال له يا رسول الله يقول له لعلك يا رسول الله انا فعلت كذا يعني اتى فالتثبت هنا والتيقن جاء من ان, من من أن النبي عليه الصلاة والسلام صمم ان يضع الامور في حدودها تماما نعم. لذلك المسلم بهذه الحالة لا يبني الا على ما هو متيقن عارف بقى لو, لو أن شيئا طالته بدل اليقين الظن طاله الظن طالته بس الأريبة لاحتمال الشبهة اذا بالاسلام يقول اجراء الحدود بالشبهات. بالشبهات يا الله بالشبهات يا عمي اجراء الحدود بالشبهات ايه ايه الحدود دي ده ربنا بيقول تلك حدود الله حدود الله حدود الله حدود رب العالمين يقول حدود الله فلا تعتدوها حدود الله فلا تقربوها حدود الله, حدود, الله حدود الله يعظكم الله حدود الله لمجرد أنني لم أكن على يقين لمجرد الشبهة الشبهة لاحتمال إدراء الحدود بالشبهات فيسقط الحد الذي هو حد الله لشبهة من الشبهات ولو كانت بسيطة نعم الإسلام لا يعرف بناء إلا على شيء متأخن راسخ نعم. وهذا الأمر أثر في الأمة الإسلامية أيها الإخوة الأحباب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الواقع ببساطة شديدة سنفترض أن الرجل كل ولده بيض، لكن ابن طلع أصمر شوية فطبعا جاي منفعل جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنه درسا في التثبت مسألة الجين الوراثي اللي احنا بالمفهوم المعاصر ده لانه لو لم يتثبت البيت هيخرب هتحصل مصايب متلتلة ولذلك هنرجع للشيخ حازم بعد هذا الفاصل في مسألة الازمات اللي بتحصل في بيته المسلمة نتيجة عدم التثبت تخليكم معنا هذا ديننا دين سلام السلام عليكم ورحمة الله الحقيقة كنا بنتكلم مع الشيخ حازم قبل الفاصل عن أنه في أزمات في العلاقات الزوجية في البيوتات المسلمة في صلاة الأرحام في النسب في الشارع في الجيرة بسبب عدم التثبت وعدم التبين وكان في قضية الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكمل حديثنا مع الشيخ حازم نعم سيدي حياك الله إذا نحن نتكلم عن شيء هو أن قوام الشخصية الإسلامية أن تقيم أمرها على اليقين على تيقن على عدم الظن على عدم الريبة على عدم الشبه على الأدلة على الشهود على البراهين ولذلك كان يعني يعني كانت قضية الاسلام مع الكفار قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين اتفضل اعرض البرهان والله سنرى ان كان متيقنا او غير متيقن ولذلك سبحان الله في قضية ان هذا انشأ الشخصية الإسلامية شوف العلم الرائع الذي أنشأه الاسلام وهو علم الرواية علم الحديث علم الرواية نعم الناس مش فاهمة لما اقولك مثلا عن سلمان الفارسي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او عن مالك عن نافع عن نعم. ابن عمر ان رسول الله يعني. قال كذا نعم. الناس متصورين ان يا سلام الله ابو هريرة ذا رجل طيب الحمد لله ف... لا دا علم الرواية انشأه الاسلام بصورة تدعو الى الفخر نعم. هم مش فاهمين ان كل... كل واحد من هؤلاء الرواه كل شخص علماء الحديث عارفينه زي ما يبقى عارف اخوه وابن عمه وابن خاله عارفه بز... زي ما يكون عارف ابنه نا. يقول لك ولد في سنة كذا وعاش في الش... وكان مشهور بكذا وشكله كذا وتجوز وتوفى فلانه سنة كذا وتوفي. وتوفى سنة نا. كذا لو في واحد عاش مثلا من الرواه دول عاش سبعين سنة انا عارف تاريخ حياته لغاية ما سنه بقى تمانية وستين سنة وبعدين في السنتين الاخرين سافر مكان ما لقيتش حد يقول لي اخباره ايه في السنتين الاخرانين يبقى الحديث ضعيف مع انه انسان صالح وتقي ومن اورع الناس لازم يكون عارف حياته كلها قدامي زي شريط مسجل فالرواة ثم يقولون مثلا ما تقوليش عن فلان عن فلان عن فلان ده لازم يقول مثلا التصريح بلفظ التحديث حدثني فلان او بلفظ السماع سمعت فلانا يقول انما تقول لي عن خالد عبد الله ما يمكن انا سمعتها من واحد تاني نعم. مش عن حتى, حتى تتثبت لي... في مسألة المعايشة هل ده كان عاش وشافه وقابله في زمانه بالضبط نعم. كده لابد ان تعرف بد أن يقول سمعت فلانا يقول نعم. إنه سمع فلانا نعم. يقول حدثني فلان أن رسول الله حدثه صراحة. طب بس ده كلام كتير قوي والناس النهاردة يزهوا يقول لك الكتب مليانة عنعنات ما هو دي مش بتاعة العوام ماشي نعم. نخفضها للعوام نشيلها ونبقى. نجيب آخر واحد وخلاص نجيب قال رسول الله وده حديث صحيح ما فيش مانع يقول يعني صحاحه فلان نعم. نعم. إنما العالم لا يفعل هذا العالم يفحص الحديث فلان سامع ان فلان حدثه بكذا بالالفاظ الدقيقة نعم. وكل تاريخ حياة هذا الانسان معروفة نعم. ثم لو كان صالحا ولكنه تبين انه في اخر حياته اخر تات اربعة شهر يعني مخه كده بقى نعم. بيودي بقى له دي. اوهام مثلا يعني, يعني بقى راجل عجوز سنه تسعين سنة وبدأ سنه فحين اذن لم يعرف متى روى هذا الحديث وهل الرواه قبل هذه الدرجة من يهم ولا درجة التثبت هنا فرقت جدا في في علم كامل قامت له قائمة الأمة ولا يوجد في البشرية حد ما يبني ع... لا يوجد لا. لا يوجد شيء مبني على هذا التثبت علم التثبت لدرجة أن يسمى علم الرجال علم الجرح والتعديل ويبنوه على أساس, إيه على أساس آه يعني يسموه أنه من العبادات هيا بنا نؤمن ساعة لا. وكان يقعد معه يتكلموا عن واحد للتثبت من شأنه لا. طب لو واحد طيب ولكن ليس بهذا الثبات يقول لك فلان يستسقى به الغيث يعني لو الدنيا جذب جذب لا مطر تجيبه تقوله ادعلنا عشتول يقول يا رب استغيث بك ان ينزل المطر وان نشرب وان تشرب البهائم والزرع يا رب فيأتي سحاب وينزل المطر يقول هذا رجل يستسقى به الغيث ولا يؤخذ منه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه مش هتاخده ليه لانه هو في الفاظه نسبة الانضباط نسبة الضبط نعم. نسبة الإحكام يتوهم نعم. يقول نعم. لفظ قريب من لفظ إذا نحن أمة بنيت على والتأكد لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديد لواحد ذكر اللي هو يسبق النوم نعم. اللي هو اللهم أسلمت نفسي نعم. إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك أو برسولك في نهاية الذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قال له وآمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فالرجل كأنه قال للرسول طب لو سمحت أكرر عليك علشان يطلع مظبوطا حتى يكون حافظ غلط فقال الحديث ما شاء الله كله صحيح وفي الآخر آمنت بكتابك الذي أنزل وبرسولك وبرسولك وقال بنبيك وبرسولك الذي أرسلت فالرسول صححها له وقال له وبنبيك معنا كده اصبح راوي الحديث واخد باله من النقطة والشكلة اللي جابها سيباوي بعد كده اللي جابها الـ الـ الدؤلي ابو الاسود دؤلي جابها بعد ذلك بقى واخد باله من لفظ لفظ لفظ فنحن لا نتكلم اذا في الواسع ولذلك المثل الفظيع الجارح للمشاعر اللي أنا ذكرته أنا اللي قلته وبقوله أنه جارح للمشاعر الخاص بمسألة حد القذف ده نعم. أنا ليه ذكرته بهذا الجرح للمشاعر والمبالغة لشي أنا لك أنها شواهد لا تلتبس عند أحد النهاردة حد يقول لك يعني أنت عايزني بعد ده كله وما روح شأقول كذا آه. إنما منع الإسلام من هذا لذلك إذا تهدمت البيوت هذه قضية اللي احنا عايزين نتكلم فيها أستاذ حازم قبل ما نختم الحلقة يعني استفادة من حض في انه فعلا البيوت بتعاني من الازمة دي يعني حتى كلمات تصدر حما زوج اخت لقى البيت ولع وطلقات وهدم بيوتات بسبب انه ما تثبتش من كلمة انت سمعت كويس يقول لك والله انا مش يعني انا حضرت واقع الزوجة بتقول وقالت الجيران شاهدين بعد ما الدنيا كبرت نقول للجران شوفته يقول لك الحقيقة ما شوفتش قوي بس انا كنت سمعت سريخ من الشباك بتستنجد يعني تعايزين نوصل انا, أنا حضرته مشكلة زوجية في حي الدقي في القاهرة حبينا في شيء فظيع قال لما حبيت حققه في الاخر وصلت في الاخر عايز اوصل الى مصدره وصلت الى واحد قال لي لا حسن هو اللي قال لي حسن فقلت الحسن يا حسن انت عرفت منين قال لي مصطفى هو اللي قال لي الله ده مصطفى بيقول ان حسن حسن بيقول مصطفى طلع كل واحد منهم هو مصدر الاخر آه. فطلعت الحكاية قاعدت دردشة وواحد بيقول له واحد لا دا تلاقي المسألة كذا فقال له فعلا على فكرة جاء فخرج كل منهما باعتقادي ان الاخر قد قال له والنبي عمل كده حسن ما المحاطب يعني شوف لما حصل اللي حصل وقد تحكي في جريمة عسكرية لكن قاعد معاه ما أصدرش الحكم مباشرة وتثبت منه إيه السبب اللي خلاك عملت كده فلما اعترف الى رسول الله النبي صدقه صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا معناها كانت قضية في الخطورة من ذلك قضية اللعان قضية اللعان رجل اتهم زوجته بأنها قد وقعت في الزنا وأنه شاهدها وهي أنكرت فهي أقسمت أربع مرات وهو أقسم أربع مرات هي أقسمت أنها لم تقع في الزنا وهو أقسم أنه وقع في الزنا ماذا يفعل الإسلام؟ فقال أحدهكما كاذب فهل منكما تائب وتركهما خلاص روحه إنما علشان أوقع الحد على واحد منهما بدون هذا التأقل لذلك اللي بيحصل في المجتمع اليوم من مصائب ضخمة بالشبهة وبتناقل الشائعات وبتناقل الألسنة شوف يا شيخ إيه ده؟, ده معناه إنه قبلها انهار الاسلام في شخصيات البشر في شخصيات المسلمين لم يعد هناك اسلام في الشخصيات واصبح الناس يتكلمون هكذا بدون ضبط فانهارت. وقد تفضلت جزاك الله خيرا فذكرت فداحة الاثر بدءا من حادثة الإفك التي اوقعت الصديقة بنت صديق الامة زوجة رسول الأمة ام المؤمنين في مثل هذا الذي من تهمه ووصلت في النهاية الى الاثر الفظيع في البيوت النهاردة ناس الناس تطلق وبيوت تنهار قتل. وجرائم قتل جرائم قتل قتل يعني واحد يخرج من بيته ساعة تن صباحا يطرق الباب على جاره فبمجرد ان يفتح الجار يطعنه بالخنجر ثم يتضح ان المسألة كانت كذبة ابريل اه اه فنحن لا بد أن نقف أمام التيقن على أنه قضية خلق للبشر إحياء للبشر من أحياء فكأنما أحياء الناس جميعا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أهل سماواته وأرضه اجتمعوا على قتل امرئ مسلم واحد لأكبهم الله جميعا على وجوههم في نار جهنم ولو أن يعين أحدهم على قتله بشطر كلمة بنصف كلمة لأن الكلمة الكلمة التي تقال بدون هذا التثبت على فكرة شطر كلمة دي عاملة زي ال ال ال ال ال الأصوات اللي بتتقال بالفم تلاقي واحد عارف أنت الجماعة الموسيقين الكوميديا ما يقول لك كده مثلا أنا ليه أذكرها أنا أذكرها الآن كرجل أجل الشرعة وأعرف هو ده بالظبط كده الصوت اللي يقال مع مثل هذا نعم. فلو أن أهل سماواته وأرضه واحد منهم بس عمل إشارة ولا شيء من هذا م. القبيل إذن فالتيقن هنا ألا يذكر اللفظ إلا بحقه نعم. وإلا بما هو عليه أستاذ حازم إحنا في هذا الزمان قد يتهى معالم في عرضه ودينه بدون أن يتسبت شخص سمع خبر من شئ سمعت الشيخ حازم يقول كذا على الفضائي تتسبتش الواحد له واحد, واحد يقول كده ايه يا اخي الشيخ باعدينهم بتصل هذه الامور بالقضية عدم التثبت الى هذا المستوى يعني انا, أنا الحقيقة عايز اقول ما هو انا مش عايز الناس يفهموا انه انه اعراض الناس متاحة نعم وأعراض الناس دي مش حاجة بضاعة موجودة على الرصيف اللي يعرف يلتقطها ويقول فيها ما فيش مانع دي موقرة ومحترمة ولذلك في قضية مثلا أنه رأ رجلا عاليا وامرأة عاليا في كذا وكذا وكذا لم يطبق حد ال ال الزنا لكن ممكن بالتعذير نوم يعاقبوا لأنه اللي عملوه جريمة فيعاقبوا عقاب نا. لان في ثلاث شهود نا. بل اربعة الأربعة شاهدين على الحد يضرب له ضربتين يتحبس له شهرين يعني وارد تعزيل اللي هو العقوبة غير الحدية نا. انما هنا اننا اخلي عرض الناس بدون سبب بدون ظواهر يستطيع الناس ان يتكلموا فيه نا. ولذلك كلمة التمس لاخيك من عذر الى سبعين عذرا نا. هذا مقصده نا. مقصده ان عرض الانسان ده محترم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم, وأعراضكم. يعني مش الدم والمال بس العرض اللي هو إيه العرض مش مش الزينة لا العرض هو ما ما يمتدح أو ما يلام كل حلو فلان واحد دا دا عرض نعم. العرض هو كل ما يمتدح أو يلام اسمه عرض نعم. فإذا كان مجرد إني أتكلم عن عرض واحد حرام كحرمة مكة في الشهر الحرام في البلد الحرام في اليوم الحرام في عرفات في آه آه. مسألة فالعرض مصرح. محرم إلا بالتحرم الله بفضيلة الشيخ حازم صلى الله عليه واحد دخل على معاوية ابن أبي سفيان قال له كلام كثير جدا قال من أخبرك قال له زي ما احنا بنقول كلنا في المجتمعات العربية حدثني ثقة فرباه معاوية قال إن ثقة لا يحدث هكذا يجب أن تكون الأمور لأن كل كلامنا بيبقى ضرب في أعراض وضرب في دين ويقول لك ده مصدر موثوق ها حدثني مصدر موثوق هذا ديننا اسال الله أن ينفعنا وعلى وعد بلقاء جديد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا ديننا دين سلام